قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة قوت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي ألهاك عنها أشغلت بالفان الأقلي ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي لو أن لبيت المنادي هل كانت الدنيا لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي يا ناس يا الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة قوت فيا بسكين صلي قل لي لماذا تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل I'm <imitation> أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهلي ترجو الجنان بغير قربا تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء اروي ولا زاد وظلي قل لي Říkáš mi, říkáš